إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ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 فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حبّ متراكبا، نخرج منه حبّ. متراكبا ومن النخر من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتر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 بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليٍ